وأمهات نسائكم وربائبكم التي في, في حجوركم من نسائكم التي دخلتم بهن. فإن لم تكونوا دخلتم بهن فلا جناح عليكم وحلائل وابنائكم الذين من أصلابكم وأن تجمعوا بين الأختين إلا ما قد سلف إن الله كان غفورا رحيما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 وَمَن لَمْ يَسْتَطِعْ مِنْكُمْ قَوْلًا أَيْ يَكِحَ الْمُحْصَنَاتِ الْمُؤْمِنَاتِ فَمِمَّا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ فَمِمَّا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ مِنْ فَتَيَاتِكُمُ الْمُؤْمِنَاتِ والله اعلم بإيمانكم بعضكم من بعض فانكحوهن باذن اهلهن واتوهن اجورهن بالمعروف